موسوعه النابلسي للعلوم خير الاسلاميه ي ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله أ ذ ن لكم أ م على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم ا ل ق ي ا م ة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 ولا أ ص غ ر من ذلك ولا أ ك ب ر إ ل ا في كتاب مبين